<تصفيق> أيدل الأسد الأحرار تطوي حبل أشرار أيدل أُسد الأحرار ب حبل بلل أشرار ضي ود ك الأعصار ك الأعصار ك الأعصار ضي ود ك الأعصار لا يخبو دون الثار الله من غضب الله لا يخبو نثاره الرشاش المهدر المهدار المهدر المهدار المهدر المهدار المهدار إخواني تحت النار أسرع عند الكفار إخواني تحت النار أسرع عند الكفار هو هو هو إخواني يا للعار يا للعار العواذ يالعواذ لا تخلو من اكدار من لا تخلو من اكدار طيعوها يا اخيار Vedir ham ve dinar, ve dağ oğuş kaltın tara. Vedir ham ve dinar, inhiyâ illa âzâ, âzâ, âzâ. والجنة نعمة دار قد بنيت للأبرار قد بنيت للأبرار قد بنيت للأبرار, بنيت للأبرار, بنيت للأبرار الصامت في الأخطار نادت أين المغوار الصامت في الأخطار من قدوته المختار المختار المختار من قدوته المختار من قدوته المختار, من قدوته المختار تبشر برضى وبحور كالأقمار بشر رضو جوابه وبحور الأضماه وبرؤيتك الأنوار الأنوار الأنوار وبرؤيتك الأنوار وبرؤيتك الأنوار الماء والأستار وترى وجه الجبار لما تطول أستاره وترى وجه الجبار وشرقكم يا أطهار يا أطهار يا أطهار وشرقكم يا أطهار وشرقكم يا أطهار